ما زال في قلبي بقايا أمني أن نلتقي يوما ويجمعنا الربيع أن تنتهي أحزاننا أن تجمع الأقدار يوما شملنا فأنا ببعدك أختنق لم يبق في عمري سوى أشباح ذكرى تحترق أيامي الحائرة تدوب مع الليالي المسرعة وتضيع أحلامي على درب السنين الضائعة بالرغم من هذا أحبك مثل ما كنا وأكثر ما زال في قلبي بقايا أمنية أن يجمع الأحباب درب تاهمنا من سنين دربنا الخالي لعلك تذكر أشواقنا في ضوء القمر في كل يوم تكبر الأشواق في أعماقنا في كل يوم ننسج الأحلام من أحزاننا يوما ستجمعنا الليالي مثل ما كنا فأعود أنشد للهوى الحاني وعلى جبينك تنتهي أحزاني ونعود نذكر أمسيات ماضية وأقول في عينيك أعدب أغنية قطع الزمان رنينها فتوقفت وغدت بقايا أمنية أواه يا قلبي بقايا أمنية